لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَشَرٌ أُرِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الدُّونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّةٍ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ أَمَنَ نَبِيهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مُقْتَدًّا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم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 111. كادوا يكونون عليه لبدا 112. قل إنما أدعو ربي, أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 113. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا